طيب القواعد الاصوليه قاعده اذا تعارض ظاهر الكتاب مع السنه فايوم يقدم طبعا هذه طبعا المقدمه القديمه مقدمه مرفوضه هذه القاعده ولكن احنا نقول قد تقبل كيف تقبل انتظر انت بعد ما السؤال كده ابتدى ان قلنا ممتاز والتصيل العام هكذا القران والسنه لا يتعارضان بحال من الاحوال فهما وحي من الرحمن قال الله تعالى وما ينطق أن الهوى إنه إلا وحي يوحى قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا دمعه من القرآن فإذا فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا والبيان والسنه الان ثم إن عليك وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك فلا تعارض كلها من مشكات واحده خرجت وإذا التعارض تعارض ايش تعارض في, في ذن في ذهن المجتهد ظاهر لا فقط وليس تعارضا حقيقيا لذلك قال الله جل وعلا قولا فصلا قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو ارده فيه اختلاف كثيرة فلا اختلاف لا كثير ولا ولا قليل إذا اتعارض في الظاهر الكتاب والسنة بما نقدم هذا خلاف بين العلماء بعضهم يقول نقدم الكتاب وعضهم يقول نقدم السنة الذين قالوا نقدم الكتاب لا حديث بما تغضي قال بكتاب الله وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود عن عمر قال انظر في كتاب الله جاء في عرفه نجد تشاء فاحكم به وإلا ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فاشتهد رأيك جاء موقوفا فقالوا كتاب يقدم وبعض, وبعض الرماء يقولون بل السنة تقدم والمبين يقدم على المجمن أو المبين يقدم على المجمن لأن, لأن الله يعني قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين الناس صحيح الرجح في ذلك أنه الجمع هو الأولى والذي يكون وإن كان التعارض وإن كان ثم تعارض إذن الحل في ذلك أننا نرى القرائن المحتفة التي ترجح لنا واحداً على الآخر لو ضربنا أمثلة على ذلك مثلاً بمسألة الصدقة الصدقة عن الميت أو الحج عن الميت أو الأمر عن الميت وأيضاً بقى ما وسعه الحنبلة بل ما من تيمية وقال الصلاة للميت والزكاة للميت والاضحية للميت وإهداء الثواب قراءة القرآن للميت توسع عالي جدا عند الحنبلة سنجد بذلك بعض ظاهره التعارض بين الكتاب والسنة قال الله دل فعله وأن ليس للإنسان إلا مسع وأن ليس للإنسان إلا مسع وقال في الحديث الحديث ظاهر جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه من ادم ان ادم قطع عمله الا من ثلاث قال صادقات جارية بس الصدقه او ترفع مش ليست من سعيه وهي تفيده وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي لما ساله عن الحج والعمره لابيه قال عن حج عن ابيك واعتمر والحج عن ابيك واعتمر هذا ظاهر جدا للانابه في هذا الباب ان هذا يصل ال اليه الخير في ذلك فهنا بعض العلماء يقولون الكتاب والسنه الان يتعارضان فماذا ناخذ ناخذ بقول الله عز وجل ليس انساني مسعه فالتعارض الحقيقي عند العلماء له المساله في مساله اهداء ثواب القران له يقرأ القران ويقول هذا القران ثواب القران لأبي, لابي لامي رحمهم الله مثلا أو يقول بانه ياتي بالاضحيه ويضحي عن الميت فهل ثواب للميت فهل هذه يعني تكون صحيحه وهي معارضه لقوله الله عز وجل ليس إنساني إلا مسعى لكن الجمع في ذلك أن نقول يعمل الكتاب ويقدم ليس الإنسان إلا مسعى لذلك الأصل أنه لا فيش في العمادات بحال من الأحوال إلا ما أتى الدليل نص بذلك الدليل ما هو هذا يعتبر فيه تعارض قلنا لا تعارض لأن قول الأجل الفعله ليس الإنسان إلا مسعى عموما عام وقوله السلام إلا من صادقة جارية وقوله السلام حج عن أبيك وأتم الخاص ولا تعارض بين خاص وعام إيش اللي بيحدث تقديم الخاص على العالم تقديم الخاص على العالم هذا أصلا أصيل في هذا الباب مثلا يضرب في, في التعارض بين الكتاب السنع كظاهر التعارض في ذهن العالم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ان الميت لا يعذب بمكاء أهلي عليه إن الميت لا يعذب بمكاء أهلي عليه عائشة اعترض بالكتاب قالت قال الله العالم على ولا تَأْزِرُوا وَزِرَةٌ وَزِرَةٌ اخرى ولا تزرع وزر عند رحل اخر ايضا لسان ان يعني انه لا يب عليك ولا تبغ عليه فقال ولا تزر وزره وزره اخرى الظاهر تعارض لكنه ليس ثمة تعارض حقا ان الله لا يعذب ميتا ببكاء اهله عليه ان اوصاهم بذلك فتكون هذه ليست وزر أخرى هذا وزره هو طيب او اقر بما يعلم من انهم سيفعلون ذلك فأقرهم على ذلك يبقى ايه ده الله يعذب ان ما يت لو عذب على التخصيص على التامين صار التخصيص واخذنا بعموم الكتاب ولا تذر وزيره الوزر وهذا هو الحق ان هذا هو العدل العدل لا تزر وزيره الوزر الا ابدا ولذلك نقول هذا هو العموم وام الحديث الاول يوجه بانه قد اقام بانه بان الوزر وزبه ان الوزر ايش وزر وفلت عارض يبقى قولنا ان ما يت لو عذب بكاهله بفعل هو لما أوصاهم طبعا العرب جميعا كان يقول, كان يقول ذلك كم يأمرهم أن يأتوا بالشعراء يتكلم عن مآثيره صحيح أو لا فأنا من دأ بالعرب من دأ بالرجال كانوا يفعلون ذلك وهي من, من النياحة فلذلك نقول لا تعارض من الأمثلة أيضا يمكن أن نضربها لذلك هو أيضا قول للنبي صلى الله عليه السلام نور, نور إني أراه. أراه نور إني أراه وعائشه قالت فتخلى قال عن لا تدرك الأبصار وهو يدرك الابصار صحيح ولا لا ونقول ايضا هذه المساله الكتاب هو الذي يقدر الكتاب هو الذي يقدم لانه لا يرى الله لا يرى في الدنيا حتى محمد لم يرى ربه في الدنيا بعيني الباصره والراء بعين قلبه مرتين بقول الله ان الله في علا ايش اكمله في علاه تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وقال صلى الله عليه انكم لن تروا ربكم حتى تموت الرؤيا تكون يعني يوم القيامة أيضا من ذلك قول الله لا علام عندما قالوا إنما البيع مثل الربا فقال الله جايف علام وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أحل البيع ألف ولم ألف ولم استغراقية يعني إيش كل بيع حلال طبعا عندنا جاء أنا نفس السلام نهى عن بيع الملمس والمنابذة صحيح وبيع الحصات ونهى النبي السلام أن يبيع حاضر لإيش نهى عن تلقي الركبان ونهى ابن سلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا ترى ونهى عن الربح ما لم ما لم يضمن فكل ذلك بيعات نهى عن ابن سلم وحرمها ابن وعندنا قال احل الله البيعه فنقول لا تعارض بل نحن نقول بالجمع لان الايه عام والحديث ولا خاص والخاص يقدم على يقدم على العام ويبقى العام في عمومي بإذن لا تعارض هذا التخصيص ليس معارضة أيضا من ذلك في قول الله قال لا أجد فيما أحيى لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحمة خنزير فإنه رتس إلى آخر فإنه رتس أو فسخا أوهل للغاية إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نها نها عن أكل كل ناب من السباع ونهى عن أكل ها كل لا كل مخلب من, من الطيب طب وانا التعارض هنا هنعمل ايش في ايش في بقى هنا في, في مساله التعارض في هذا الباب ظاهره التعارض قال الله تعالى كل اهل في ادهه تنصيص اهو الان على اربعه ولا اج في ما يحيى الي محرم الا طعام منى يكون ميته او او مسفوحا او لحم خنزير وما هو الا به لا المهم غير المقصود اتى بهذا بكليته طب تفعل كيف نجمع بينهما حريص آه صبري فكر لا لا لا لا أنا أقول كيف نجمع بينهما لان هذا الاشكال كل الاشكال الايه دي ادي بالتنصيص جاء وهذا الذي حدث بإمام مالك يقول الأسد والفهد حلال كل بها زي ما أنت عايز كما تريد وتشتهي القرد حلال الفيل حلال ويقول لأن المسألة المحرم عندنا معدود في الكتاب بأربع أجل فيما أوحي عليها محرم العطامين لأن يكون مائتة آه. آه. أو دمى مسبوحا أو لحمة غنزير فإنه أريد ممتاز لفضة فوق الإجابة عنده حقا هو هذا وقل قول لي رعلا قل لا أري فيما أحيى لها محرم الأطعم الأطعم الآن وقرأ عليه ماذا الكلام وكان في مكة لأن العالم عليه ماذا الكلام ثم بعد ذلك أظهر الله له في السنة المحرمات الأخرى لا لا معارض حل من الاحوال لانه لما لما تكلم معهم بهذه الايه كان في حين معين وقال هذا الذي هذه التي حرمها الله لنا فقط وبعد ذلك قالوا حرم بعد ذلك أيضا كل ذناب من السبع وايضا كل من مخلم من الطيب بتقول يا حبيبي كل محرم ريتس. يبقى ما تخترعش. كل محرم ريتس. يعني انت اسأل الان عندك الاسد مش ريتس. كل محرم كذلك. لكن ايه القاعدة انت الرعماء. كل نادس محرم ولا عكس. يعني لسه كل محرم ايش? نادس. لكن ممكن يطلق عليه ريتس. ريتس على نوع ايه? مستقذر. ونزلك هو قال. الشفع قال. ما تعافوا العرب فهو المحرم لأنه مستقضر إذا لم يكن نارسا فهو إيه مستقضر فهم ليس لكن الإجابة السديدة في هذا الباب أنه حينما قال الآن هذا المحرم إن حرم الله شيئا بعد ذلك سأبين لكم وقد حرم الله بعد ذلك وبين له حرم كل ديناب من إيش من السبع ما فو وهذه مثلها أيضا قول الله جاء فعلها أن الله لما قال بكل أجل فيما وحيا لي قال إلا يكون ميتة فحرم الميتة وأنه السلام قال في البحر أنه الطهور ماءه الحل ميتاته طبعا الحل ميتاته عندنا, عندنا, عندنا الآن ميتة البحر يعني والآية عندنا ميتة ميتة وميتة سبحان الله هذا خاص من عينة لما هذا باب العموم والخصوص صح كده وأيضا قال الله في علاء أولا حمى خنزير والبحر فيه هنا بقى نظر العلماء كما قلنا في هذا الباب ما هو الترما ما, ما الحلوا ميتته وقالوا بعيدا كل ما يستخرج من البحر فهو حلال ولذلك الله عز على قال عموما قال وتستخرجون منه لحما طريا وهذا في كل في كل ما ياتي في هذا بالنسبه هذه القاعده القاعده التاليه قاعده هل يقدم قول ابي بكر وعمر على غيرهما عند التعارض وطبعا الأصل في ذلك قول إنه السلام اقتدوا بالذين بعده أبي بكر وعمر وأيضا في قول إنه السلام يتبعوا بكر وعمر يرشدوا وقول والحديث الذي روية وهو لا يصحب حل من الحاكمة مرارا قول, قول روية عنه السلام قال أصحابك النجوم الصحيح الرجع في ذلك أن جماهير الأصليين يرون بأن عندما اختلفوا في قول الصاحب هل هو حج أم لا؟ في قول من الأقوال قالوا قول الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة هو حج أبو بكر عمر عثمان عليم أن الإنسان قد ألزم باتباعهم وجعل سنتهم سنة مستقلة عندما قال الإنسان عليكم وإنه من يعيش منكم فسأرى اختلافا كثيرا كانهم يقولون ومن لجات كيف السبيل هذا هو نحن الآن نرى اختلافا كثيرا اجيبوا اسالوا والسؤال الله يهديكوا الان الاختلاف الكثير عندنا في الساحه طب ايش الحل شيخ فلان وشيخ العلاني على راسنا يبجل ويكرم كل شيخ كل عالم لهم له من المكانه والتبجيل والتعظيم والاحترام والتوقير والمحبه والدعاء ولكننا لا نقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال, قال هكذا طالف عليكم بسنتي وقف بسناتي لذلك أبو بكر الخلف قال في النبو سلم قال أبو بكر وعمر لما قيل لابن عباس أداما قال لهم أمرهم بالمتعة متعة تحج قالوا أن النبو ينهى أن أبو بكر وعمر ينهاني عن ذلك قال أشكت السماء أن تنطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر فقال سناتي ما أتاكم الرسول فأخضروا ما لكم عنه فانتهم ثم قال عليكم سلم وسنة الخلفاء الرشيد المهديين بعد يعضوا عليها بالنواجد وهناك القول أن يقدم قول أبو بكر وعمر فقط. كان القول با فقول وهو Ehlin seteaduh بهذا الرجع صحيح الرجع الصحيح في ذلك بانانا نقول قول الصاحب ليس بحجة الى إلا إذا accept cup وصليا كنت Uy اولا كنت مع قول الجمهور بأن قول الصاحب حجة لكني بعد ذلك رجعته أدرائلي إلى الشفعي الفح وأن قول الصاحب ليس بحجة الا الا بالقرائن ومن هذه القرائن يكون أمsch esa unit 4 ومن هذه القرائن يكون قول الصاحب لا مخالف له قال ان القران تجعلنا ناخذ بقول الصاحب يكون حجه وقول ابي بكر حجه ابو بكر كان اعلم الصحابه على الإطلاق ولذلك عزت عليه مسائل كثيره ما وجدها الا عند من عند ابي بكر مساله الارث لما فاطمه تاتي والجيوش المجشه من الصحابه لا يمكن عليها وتقول اريد سهم أبي من فدك وخيبر فياتي لا يقول لها ان الرسول قال نحن مع 10 انبياء لا نورث ما ترك ما تركنا صادق ما تركناه يكون صادق ما درقنا صادقة وهذا العلم كان عند أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أيضا دفننا مثلا في محلي أو في مكاني وتقسيرنا مثلا ما كان إلا عند من عند ابي بكر بن رضي الله عنه وامراه وبنياته اصوات على النبي صلى الله عليه وسلم فكان العلم كان عند ابي بكر في سقيفه بني سعده وهو يتكلم على مساله الامره في قريش ما كان احد يعلمها الا من إلا ابي بكر بن رضي الله ما كان احد يعلمها الا الا ابي بكر, بكر هو الذي بين لهم ذلك وقال الامره فاو الاماره في قريش ايضا من ذلك انه في باب التاويل كان فارسا وعلم الانساب كان لابن بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه ما احلى على احد بعده إلا إلا أنه قد أحال على من على أبي بكر عندما جاءت المرة عاجلت تسأله قالت إن جئتك فلم أجدك إلى من أذهب إلى من قال إلى أبي بكر ارجعي إلى أبي بكر فكانت إشارة ظاهرة إلى أن الرجوع لا يكون إلى أبي بكر أبي بكر هو الذي يقدم الناس تقدم السحابة لا سيهم أن النبي السلام قد قدمه للصلاة يمكن أن نقول وعمر أيضا في هذا الباب لأن عمر وافق القرآن في أكثر من موضع عمر وافق القرآن في أكثر من موضع بل وافق القرآن المخالفة من السلم عندما قبل السلم يصلي على عبد الله بن أبيل من سرور قال منعك الله من ذلك قال يا عمر اكتسب إن الله خيرني ولو علمت أنني لو استهرت أكثر من سعين أن الله يجعل فيه على سياق فلا إلا فعلت وهذا كان أرحم لأن السلم أرحم بالأمة وعمر لكن وفقه الله رفعلا عندما أنزل الله رفعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبري, ولا تقوم على قبري. على قبري. الأمر الثاني الايضا وافق وافق ان ووافق الله عز في مساله مقام ابراهيم كان متصقا بالكعبه فقال يا رسول الله لو ردنا مكانه حتى يعني آآ آآ لا يضايق الطائفين ثم قال له وقال لو اتخذنا من هذا المقام مصلى فأنزل الله جعله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأيضا الحجاب لما أمره السلام بحجاب أهلي قال يا سودا قد عرفناك ثم قال المسلم أنه يأتي البر والفاجر لو أمرتهن بالحجاب فأنزل الله جعله واذا سألته منه متاعا فسألهن من وراء حجاب وفق ربه في أكثر من موضع وفق ربه عندما قال لحفصة وعيش قال قال أنت إن إن إن إن فقصرت قلوبكم وانت و... وانت ضعر... تظارئ تظارئ فان الله مولاه وجليل وساع فانزل نور على الموافق فعمر أيضا ايضا يؤخذ بقوله عن الصحابه قاعده تليها يرجى يرجح الحديث المسند على المرسل طبعا احنا كثيرا في هذا الباب اصحابك النجوم هذا حديث لا يصح لكن استنوا به واستنوا بحديث الحديث خير الناس قال يبقى الصحابه الصحابه الذين اسنادوا الحديث يقدمون والصحيح الراجح أن المسند اقوى من المرسل وان كان الاحناف والحنابلة والمالكيه يقبلون المرسل ومنهم من يقدم المرسل على المسند والصحيح الراجح المسند لا يقدم عليه المسند هذا مرفوع للنبي صلي الله عليه وسلم فالمسند يقدم على المرسل يمكن ان اضرب مثلا لذلك بأن الذي تمسك بالمسند المرسل لم يأت خير عندما تمسكوا بالمرسل ان حديث القهقه حديث مرسل بانهم لما راوا الصحابه الاعمى وقع فقهقهوا فقال سيدنا معاذ الودو عندنا مرس, مرس عندنا حديث ظاهره مسنده تقدم عليه منها ايش, إيش الذي يعارض هذا الحديث, الحديث, الذي الحديث حديث الذي عارض الحديث حديث الققاع عندنا حديثان يردان على هذا حديث اول عام وحد خاص في المساله حديث العام اللي هو الله يقبل صلاه احدكم حتى يتوضا نقول ان الققاع حدث ليس بحادث يبعاد رد عليه من المسلم الذي يقدم عليه والحديث القاصة أن المسلم لما تكلم مع هموية بن الحاجة السلمي قال له المسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يسع فيها من كامل الناس من شيء وهذا الحديث لا يساعدنا على الاستدلاف هو فقط نستأنس به ليش؟ لأن السلم لما ترك ولا يعيد الصلاة ها؟ لأنه ناسيا كان ناسيا والآخر كان جاهلا لكن نحن محل الكلام على أن الكلام هنا الذي هو أشبه يكون بالقاقاها ما كان ناخد للهدوء وهذا العلة التي نتكلم عنه هذا العلة التي نتكلم عنه لأنهم يحتجون بالمرسل على نقد الهدوء انتقاد الهدوء مش الصلاة أصالة ان اتقاد الهدوء فرد عليهم في ذلك لا في انتقاد الصلاة وأيضا من ذلك مسألة تمسك تمسك الأحناف بحديث عبد الرحمن البايلاماني بأننا مسلم قت قتل معاهدا قتل قتل مسلما بمعاهد وقال انا خير من اوفى بعهدي قتل مسلما بمعاهد وهذا مرسل والمرسل يمكن ان يقدم عندنا مسند متفق عليه من غير مسلم هتعلمنا من طالب لما قال لما قاله اترجى ان يسلم شيء قال لا الا, إلا ما, ما في هذه الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتل بكف ولا يقتل مسلم بكف هذا هو ايضا من القواعد قاعده يرجح التخصيص على النسخ التخصيص يرجح هنا وطبعا هذا كلام يعني في رد على الاحناف لان الاحناف يرون التخصيص، ان التخصيص ايش نسخ والاصل بذلك حديث لم يصح هذا الحديث يصح حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال الى يوم القيامه وحرام محمد حرام الى يوم القيامه الكلام على ذلك بأن الحديث الذي اشهد لهم وصولا بان الرسول قال وانما حرم رسول الله كما حرم الله قالوا ان الا واني قدتيت القران ومثله معه صحيح كما قلنا ان التخصيص يقدم على النسخ ويستدلهم في قول وسلم فيما سقت السماء العش واحاديث الرسول ليس في مدونه خمسه اواثق صادقة فالتخصيص قبل النسخ ليس انا نقول ليس من خمس اواثق صدقه بانه ينسخ بل انه يخصص هذا العموم القاعده لها يقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي اذا جاءنا الله بطل نقلي معقل وهذا قد تكلمنا به وفصلناه قبل ذلك صحيح أو لا على النص والقياس صحيح وذلك قال أستدل على ذلك بحديث معاذ بما قال بكتاب الله ثم أشتهد رأي فقدم الكتاب أولا والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبغ الخلافي زفهة بين الرسول وبين قول فقه قاعدة أخرى تلي هذه القاعدة يرجح النص على المصلح يرجح النص على المصلح يا سلامه هذه قاعده لو جهزنا معها سنين لفعناها لكن ايش نفعل احنا نريد ننتهي من الكتاب قاعده مهمة جدا النص يقدم على المصلحه كل ما انت تتكلم يقول لك الصالح والمصلحه ومقاصد الشريعه ومقاصد الشريعه لا يتوغل فيها الا العالم النبيل المدقق الذي اتقن ابوابها و.. و.. و.. و.. واتقان ابوابها نادر إتقانوا أبوابها في هذه العصور نادر جدا لا تصد يتصدى له إلا من توغل في هذا العلم وتضلع هذا العلم لكن من لا يتقن هذا العلم لا يتكلم فيه بحال من الأحوال مقص شريعة من المصالح والمفاس هنا يقول النص يرجح, على يرجح نص على المصلح وهذا حقا لأن المصلحة ظنية المصلحة اجتهادية والنص ايش؟ نص لك احنا خدنا لو العله راجعت على الناصب الوطن لا يؤخذ بها كما قال صلى الله عليه وسلم بالنرد او النرد شير فكانما وضع يده في دم في دم خنزير صحيح لما يقول صلى الله عليه وسلم وضع يده في دم خنزير طيب قال علماؤنا التحريم لعب النرد للقمار كانوا يلعبونه قمارا اذا يتقافلون بها ماكسب ما اخسار فقال علماء أنا الآن التعليل في التنصيص بالقمار طب انتفى القمار لعب بالنرض بدون قمار ما فيش مشاريع ما بلعبش على المشاريع كما يفعلون في المقاهي الآن فهل يصح ولا ما يصح ففعل ما قال يصح والصحيح الراجع عنه إيش لا صح ويحرم لأن العيلة هنا لو انتفت راجعت على, على, على النص بإيه؟ بالبطلان ونحن أخذنا بالنص لا أمرنا بالنص لا بالتعليل أصالة أصالة بالنص إذ قال له ربه وأسلم قال أسلم والتعليل للحكمة والإظهار يعني أن الله على ما قضى قضاء ولا حكم حكما إلا معللا الغرض المقصود قال إذ قال له ربه وأسلم قال أسلم رب العالمين فلا يمكن أن نأخذ بالتعليل الذي ينقض النص نفس المصلحة إن كانت المصلحة ترجع بالنص البلوطان إيش نفعل؟ يعني مصلحة تضيع لنا أصول اعتقاد ثابتة ماذا نفعل بقى؟ فإن المصلحة مع أصول اعتقاد ثابتة؟ أصل اعتقادي تغير وتبدل لمصلحة يبقى هذه ليست مصلحة دي, دي مصحة دي عنابر مش ممكن تكون مصلحة بحال من الأحوال لأنها سترجع إلى أصول الاعتقاد بإيش بالإزالة إزالة الاعتقاد إزالة الدين زبزبة الاعتقاد زبزبة الدين. يبقى لا يمكن أن نقول للمصلحة أن, أن يتزبزب أصل الدين فالناس يقدم على المصلحة لذلك نرى أنه ممكن نضرب أمثلة على ذلك حور مطبيع الخبر المصلحه ان تبيع الخمر للكفار للفق... ل... ل... ل... المسلم يبيع الخمر الايش للكافر اقول كفر بيستحله وعمال يشرب إش... وضرب ضربه في الحيطه وهالك في كل حاجه هالك في المال وهالك في ربنا يعني كفاك همه وما شرب صحيح ولا لا هذه مصلحه ولكن النص عندنا ان الخمر... زيك الاحناف يقولون بجواز بيع بيع الخمر للكفار هذا خطهم بيع وهذه أصل النظر هو نظر نظر للمصلحة المصلحة هي أموال ستدخل للمسلمين المسلمون في فخر قلنا لا هذا هذه مصلحة عادت على إيش عادت على نصب الوطن أن النبي سلم قال لعنى, لعنى في القمر عشر قال لعنى في القمر عشر ذكر منها البائع وقد قال النبي عندما سر الرجل الأخاء قال بما سارته قال سررته أن يبيع هذا الرواية القمر يبيعها مدام أهداك إياها فقلت حرمت فقال ألم تعلم أن الذي حرمها قد حرمت منها الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها وحديد جابر أن الله جعله نهى أو حرم بيع الخمر والأصنام والميتة فإذا النص جاء والنص يقدم على المصلحة مع أن الله جعله قد بيع أن فيها مصلح كما قال يسألونك عن خمر وماسي يقول فيهما اسم كبير وأكمله هذه مصالح حول ومنافع الناس واسمهما أكبر من نفائهما هذه توضع كده تكتب, تكتب عند عند السحاب اه جيد في هذا الباب ده مهمه جدا حتى ننضبط بضوابط صحيحة في هذا الباب ايضا من الامثله التي يمكن نمثل لها ارسل مسلم الكافي ابن تيميه هنا هنا يفتي يفتي بالمصلحه ونخطئه ابن تيميه ما ابن تيميه رجل كان رجل امي ما بيفهمش يعني ما عارفش شيء كان طيب, كان طيب كان طيب بيحب الغلابه وبيمشي مع صحيح ما ابن فحل الفحول من المتاخرين اخطؤه ان ده ما يقول بأن المسلم يرزق كف والعكس لا لا قل ان المسلم هنا ينتفع مصلحه هنا الآن لما لما افتي بكده افتى هذا افتى مصلحته أفتح مصلح ليش أن المصلح أن المسلم يأخذ المال من الكافر كافر هذا يعيش يعيش فساد الكافر صباحا مساء يأخذ نعام لا ويعصيه بها ويكفر بالله الرفع ويسوب بالله ليلة النهار. لا حق له في هذا الباب بحلم الأحوال فالمسلم ينتبع بالمال والأئمة الأربعة قالوا بهش أنا هذا لا يجلس. ما يصح بحلم الأحوال ما يصح لأن النص جاء أنا لا يارث المسلم الكافر انتهى خلصت المسألة المنتهة العلم اللي قال الله مع أن المصلحة موجودة هو الآن يبقى لابد أن نضع عين على العين تنزل تنصب أصارة على إيش على النصوص أصارة تنصب على النصوص أصارة قال آية المسلم الكافر أيضا في الاستلحاق ابن تميل قال باستلحاق الولد وان كان هنا المصلحة لا نرى نصا قويا يعرضه فممكن نهتي بها الاستلحاق يعني إيه الاستلحاق إن الرجل كان بيجري والاخر تعب معه في الجري فوصل متاخرين فهل ممكن ها يلحق الاخر مش الاستلحاق النس الاستلحاق ولد الزنا هل الزاني الذي زن بامراه فولدت ولدا فتزوجها هل ينسب الولد لو استلحقه يكون ابا له شرعيا ولا بعد ما تزوجها يكون امل له ام لا استلحاق الولد انما يقول به يقول به مصلحيه والامر اربعه كلها ليلى ان الرسول قال الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر طيب اذا قال ولد للفراش ليس الا الفراش فمنما يقول ان كان من ماله وصار فراشا يستلحق به مصلحه وحق ممكن هنا نقول بان قول الرسول ولد للفراش لانه الزاني لم لكن صار فراشا سال سيروره سيرورة الفراش له ممكن تبيح الاستحقاق فيها شيء من النظم فهنا يمكن أن نقول المساله ممكن نميل بها مع ايه مع المصلحه هنا التي نجد نصا قد ادنى بذلك عند عندما يصير فراشا النص كان عموما الواد للفراش طيب لما صارت صارت الزاني فراشا او صارت المراه زنا فراشا للرجل هل بهذا يكون الاستحقاق فيها وجه علميه لكن ايضا نقول هذه صدامه النص هذا هو. ايضا من ذلك أن نقول ب... بمساله المتعه اباحه المتعه لا سيما ابن عبد يقول بها سواء اخذنا راجعا من ما يرجع مصلحه كبرى المتعد رجل ما عندوش مال رجل فقير سيموت كمدا يخشى على نفسه من الزنا ممكن بقى يتمتع برغيفين يتمتع بدرهمين يتمتع ب ب ب ب بس... ب جاكيتس مثلا يتمتع ولا او يكون في بلاد الكفر فلم ما لي شيء الا ان يزني فيقول مندوح عن الزنا ان هو إيش؟ يتمتع أسبوعاً ويعطي الأجر على ذلك هي أجر طبعاً فهذا مصلحة لا غير مصلحة مصلحة وقد قفت عليها بعض البله السفهاء الذين تصدرون العلم في بلاد مهينة يعني معروف الرجل اسمه الكوبيسي هو رجل أصلا يعني يعني هميله جدا للتشيع فيقول بأنه أباح المتع بلك حتى لا يزني فيتمتع لا هو المتع زيني أعتبر بهذه الطريقة لو كنا بيها لأن الإجماع انتبق قال لهم سلم المتع بعدما حرمها بعد السباية أو طاص قال هي حرام أبد الأبد أبد الأبد. فحرمها. أنا فأنا المصلحة لا يمكن أن تأتغف أمام أمام النص الصريح في مثل هذا بحال من الأحوال. أيضا الربا. الربا في تعامل بالربا في في بلاد الكفر. الجانب الجانب في الفاتوه فيه جانب مصلحي. المسلم مع الكفر. والكفر يأخذون المال. وأنهم عصالة يعني لا يستطيع أن يأخذ بيتا. أنت لو رحت أمريكا ترى ذلك. لسا أن تأخذ بيتا. تلقى تلقى تلقى. عشان هم طبعا يموتون أهل العرب يعني يموتون من اجل الـ الـ مش الجرين كارت فقط ده من اجل الجواز انه لا يكونوا الا ان يستقر مواطنا مش ده صحيح ها لابد ان يكون مواطن والاستيطان عندهم لابد ان يملك ان يملك بيتا ولن يملك بيتا الا بإيه الا بالربع ها او يتزوج بالمال موجود وبعدين بتاخده تخرب بيته يعني اصلا بتاخد بعد بتاخد المال ممكن بعد كده جرة قلم يذهب يعني فيه اخ ما شاء الله منتاز ومطيب جدا مصري يتزوج مغربية من اجل الورق لان هي معها الجواز المهم يعني المغربية برضو يعني النساء كلهن ايه في تفويت المغربية المغربية لما بتلسع معهم برضو المسألة صعبة جدا عند عندهن صعيدة صعيدة فما بتلسع بتلسع فلا ساعة مرة وهو داخل بقى ايه سعيدي جاهز لا هنا مع هنا طرابها بالألم اخد اخد حكم سنتين او تلاتة على المزق وكان اللي اخو اللي اخو عاملين الاعلانات رفقا بايه معلقينها على المساجد ومفيش استحياء والسبب انه هو تحبس انه صفع المرهته بايه هكذا انت ليس لك سبيل على حتى على اولادك البنت بقى سبع سنين سنين امامها الايه اسمه ايه ده ايباد ايباد الايفون المومنت الفون انت بس استرجل شوية تسكو تمتكلمش تدخل الغرفة وتفتح الهاتف تلاقي نفسك بالكلبش ورايح بتتمد في الهاتف ده بقى ما كنتش خدت ايه قضية في هذا الباب حقا ايش هادا ايش هادا اللهم مستعال الغرض المقصود هم يقولون لا نعيش لا نكون مواطنا ليه احترام احترام ومكانتي عندهم الا ايه الا بالبيت طب البيت لا ياخد ايه لا بالربقة مصلحة قولها مصلحة عشان استطيع المر انه حتى اخذ مكانته وعيش فلابد يتعامل بالريب وعنده حديث مرسل ايضا في مسألة الريب والجانب النظري جانب ايه مصلحة طيب المصلحة هنا كيف تقف امام نص صريح يقولون السلام لعن الله اكل الريب وموكلة وكاتبة وشاهديه درهم واحد الريب اشهد من 36 زينيا هذا بالنسبة لهذه القاعدة القاعدة وهي قاعدة يرجح نص على المصلحة والله لولا لولا لان الوقت يدهمنا لو قفنا طويلا معها قاعدة ترجيح المفسادة الادنى يعني ايه ترجيح المفسادة الادنى قاعدة ترجيح المفسادة الادنى لو تعرض مفسادتان بيبقى دار الكبرى بايش بارتكاب الدنيا اصلها قول سلام لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لها دمت الكعبة ولا طبعا هنا عندنا مفسادتان مفسادة ان تبقى الكعبة هكذا ليست على قوائم ايه? ابراهيم نزاك النسلم كان ابن عمر يقول ان قالت عيشها هكذا ما ارى نسلم تمسح بركنين اليمنيين وترك الشميين الا لذلك. لان الشميين ليس ليس على ايه? ليس على قاعد ابراهيم. مفسادة هي الان. طيب لو هدمها وبناها في مفسادة اعظم. مفسادة الاعظم انهم ايه? كان العابي عظمون الكعب يقولون هكذا? هذا دين. هذا دين. فان نزاك رأى هذا جانب وقال إن هذه مفسدة لابد أن لا يدخل الناس فيها. كما كما تقول بمسألة التحديث مسائل الغراب كما آآ سنة, سنة في الأمثلة. فقال النبي السلام لأن على حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. ولا بنيتها على قوائم ابراهيم. وهذا اصلا اصيب بذلك. وايضا قول النبي السلام حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتلوا. اصحابك ما سنضرب الامثلة. ابقى نضرب به مثلا. والامثلة على ذلك عندنا مفسدتان. مفسد عظم ومفسد الدنيا. ايش هما? دخل رجل غائر العينين. حليق الرأس. تصير السوق فدخل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله هذا كما قال العلمون هذه من علامة الخوارج سوء الظن أولا والتهكم والهجوم على الأفاضل وكما نقول دائما الهجوم على الأفاضل طلبة العلم أيها العلماء الهجوم على أعراضهم وانتهاك أعراضهم واتهامهم بالنفاق أو بغيره مفسدة أيما مفسدة مفسادة أي مفسادة مهلكة أي ما مهلكة فإن الله يدافع عن أوليائي فقال يا محمد اعدل فإنها قسم عبرات بها وجه الله فقال المسلم خبت وخسرت لأخر الحديث لك إنه قال عمر دعني أضرب عنه هذا المناف قال المسلم لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب أو في حديث خالب نوريد قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب عندنا مفسادتين, مفسادتين مفسادت طرق هذا الذي قد أساءل المسلم وإساءة المسلم ردة وحده يقتل والمفساد العظمى أنه لو قتله ماذا يحدث يبال مصلح القتله لكن فيه مفساد أعظم أن الناس سينفرون لا يدخلون فاعتبر ذلك وأخذ بالأدنى واعتحمل أنه سلم سوء الأدب معه من أجل الدعوة العامة للناس أيضا من ذلك يمكن أن نظر مثلا أيضا على هذا الباب في قول الله يجعله ولد سوب الذين يدعون من دون الله فيسوب الله عدوا بغير علم الآن أصلا مسبة الكفار ومسبة الأصنام والأولات والعزة من أعظم القربات والله جعل من عهد. لما؟ لأنه لا الكفر الفجرة كانوا إذا سمعوا السب على أصنامهم ماذا فعلوا؟ يسبونا الله قال واتسب الذين يدعونه من دون الله فيسبو الله عدوا بغيرين الله أكبر. الثالث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مسادتان أن يتولى عليك العبد عبد يتولى عليك طيب والأصل الحرية لأن العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته هو أيضا ليس له من الشروط لا تؤهله أن يقوم بأمة لكن أيضا نفس من أجل هذه مفسادة قابلها نفس الله لدرء المفسادة الأعظم ليه إيش أن يبقى الأمة وتبقى الرعاية بدون ولي تبقى الأمة بدون وليه إبا إذن الأمة في ضياع. في ضياع وستكون المسألة غاب الجاهلية إيش اللي كان فيها نفس الأم القوي يأكل الضعيف أرأيتم في حرب أربعين سنة تبقى الحرب أربعين سن حرب هذا المخبول اسمه ايش هذا بسبب علال الكلب البسوس حرب البسوس هي الجمل صح اللي هو ما اسمه كليب الاشعار فيها مشهورة جدا الزير قتل اربعين سنة يقاتل من, من اجل اخيه قالوا قتلت القاتل انتهى الام قال بكل قطرة من دمي رجل يقتل بكل قطرة من دمي هكذا جاهلية جاهلاء. كان قويا يأكل الضعيف. لكن لما ولي الامر يستتب الامن. وايضا تكون الاحكام العدلة التي فيها على الغالب. ايضا صلاح الدين يكون بذلك. فلذلك قال وان تأمر عليكم عبد حبشي. رأسه كأنه زبيبة. فاسمعوا واطئة. فاسمعوا واطئة. من ذلك ايضا الامثالة ممكن تضرب في ذلك مسألة التطرس. التي قال بها ابن تميه. هذه مسألة أنه قتال المسلمين مع الكافري مع أهل الكفر والذين هم عتات الكفر لو, لو, لو أخذوا أسيرة المسلما مثلا تترسوا به قال إن لم يمكن انتصار على الكفرة إلا بذلك يضرب الكفرة وإن قتل المسلم معه لكن لا يقصد المسلم بحال من الأحوال المسلم, المسلم هذا عنده سياج عند رب دماؤه فيها سياج عند رب لا يمكن للإنسان أن يتلرع عليها بحال من الأحوال فقال يدرب الكفرة ويغسل الكفرة فان وقعت المسلم فهو عليه الديه ويستغفر <تصفيق> الله ولا اسوم شغلاين متبعين في ليش قال ان هذه قتل المسلم الذي في في ايد مفسده ولكن تمكين الكفرة على المسلمين مفسدة ايامها مفسده مهلكه ايامها مهلكه الدين ذهب والاسلام يعلى ولا يعلى عليه ولذا يقول جعل ولا ان يجعل الله للكافر ولا يجعل الله للكافرين على مؤمنه سبيلة هذا خبر يراد به الايه الانشاء لا تجعلوا الكافرين عليكم لا تجعل الكافرين عليكم ايش مثل ايضا هذا قول الامام الشافعي شوف المفاسد الامام لا تضرب الا على من الا على الاجموات صح خطا مبين الجزيه تضرب الا على من والله العجموات افضل تضرب الا على من الليقن انا سمعت مش على الكفره الجزيه تضرب على على الكفر صحيح على الكفر, على الكفر. ليس على المسلمين طبعا أنا قلت على الأجموات لأننا رجعها قال في الكفرة قال فيهم الله اللي بيقول قال إيش إنهم إلا بل هم أضل صحيح الله لا شفع بقى يقول وللمسلمين, وللمسلمين أن يدفع الجزء يا لهوي المسلمين نعم للمسلمين أدفع. إذا غلب على ظنه استباحة البيضة استقصال شقفة المسلمين دخل هجم الكافرون على المؤمنين. على المؤمنين اللهم لا تصلت الكافرين على المؤمنين اللهم لا تصلت الكافرين على المؤمنين إذا هجم أهل الكفر على أهل الإيمان وغلب على الظن ويستأصلون الشافة يستمحون البعض قال هنا ينزل المسلمون ويعطوهم الجزء يعطوهم الجزء حتى للسلامة المسلمين سماعة الموحدين فالنشاف يقول بذلك يقال بهذا وتبعا نكون موقعا فهذا أصالت أيضا للمصلحة لدفع أكبر المفسدتين بارتكاب ادنى المفسدتين أيضا الخروج على الولاة حتى لو راى منكر ان راى منكرات لو راى مظالم لو راى لا يجوز الخروج على ولاه الامور حال من الاحوال ليش لان المفسده بس الدماء اعظم كما قال احمد قالوا نحن في فتنه قال فتنة الدماء اعظم الخروج على الحكام لا يجوز وان ظهرت المفاسد وظهر وظهرت المعاصي لا يجوز الخروج على الحكام كما قال انس وسلم لما قال قال من راى مني شيئا فليكره قالوا لا ينزعنا هذا من طاعة فحديث أمه سلمة قالت خير أماتكم من, من تحبونه ويحبونه ما دعونه ما لكم وشرار أماتكم من تلعنونهم ويلعنونكم تبغضونهم من بغضونكم قالوا أفعلوا نميدوا بالسيف قال لا لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة فحديث أمه بدأ قال بيعنا رسول السلام على السمع الطاعة ثم قال وأن لا ننازع الأمر أهله إيش بقى قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان هذه المفاسل المفاسه يبقى ضرر المفسده ولذلك في حديث ضعيف يتممثل به هذا الباب ليحسم ماده الخروج يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب الولات بيدي المساله بقى قلوب الولات بيدي فاتطيعوني اميل قلبهم لك يعني انت بقى مهمتك أن تنشغل بما بينك وبين ربك وسيب الولي الله تعالى هو الذي ميال قلوب العباد بيده القلوب الولاد بيدي. فعطيعون اميل خلوبها. من ذلك ايضا النطق بكلمة الكفر. مفسدة ايها مفسدة. لكن مع ابتطان الايش? الايمان. ده ضرع المفسدة اعظم هو قتل الموحد الذي واحد. يبقى لما اتمؤلنا قلب الايمان كن كما انت واعبد ربك بقلبك. المهمة أن الأمة لا تقل من موحد الدنيا لا تقل من موحد لذلك لما داء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار قال تكلمت فيك قال كيف تريد قلبك قال قلبي مطمئن بالإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فاود إن عادوا فاوت. أيضا من ذلك شرب الخمر عند الإكراه او الزن عند الإكراه وضع الصيف على رقباته وقال إما انتزني وإما أن أقتل وهو يغرز السيف في رقباته. يعلم متحقق أنه سيقتله. مفسدته شرب الخمر أو زنم. مفسدته القتل. أيهما أقوى القتل. فإذا يدرأ الكبرى بإيه بالصغر. نعم. عندنا قاعدتان عشان لا نطيل عليكم قاعدتان لغويتان. إذا تعرض الأصل والظاهر فأيهما نقدمه. الحق هو أن التقديم تقديم إيه؟ تقديم الأصل طارع وتقديم الظاهر طارع والمسألة على القرائن المحتفة. هو يعني استدلوا بحديث نفسهم عندما قال له الزوليدين لما سلم القريق اقصرت صلوات ام نسيت طب احنا عندنا اصلا الاصل ايش الصلات لم تقصر صحيح كده والظاهر نسي فقال المسلم له هذا ولا تلك فما قال اصدقه زوليدين قالوا نعم فاخذ بالضئب القران هي التي ايش القران هي التي تحكم القران قاعدة يرجح الإضمار على الاشتراك كما قالوا السلام أتيت لجوامع الكلمة وبحث الغوية أيضاً ليس فيها في الأسول كثير قاعدة الله أكبر قاعدة تقديم المصلحة الدينية على الدنياوين هذا عند التعارض وإلا فإن الأصل المصالح إذا اجتماعت حياة هلاً وأهلاً وسهلاً طبعاً فدينوا الله أحق بالقضاء الله يبقى المصلحة الدينية اللي قول الإنسان دينوا الله أحق بالقضاء نعم نحن لابد أن نفهم شيئاً مهماً جدنا قبل أن نتكلم في بعض الأمثلة هو أننا نقول نحن في الدنيا للدين لا للدنيا فعندما وأنت في الدنيا لوظيفة معينة ما خلط الجن والإنسا إلا فإذا فطبعاً إحنا عندنا دايماً العوام يقولون قولا عجيبا حكم زهبية من عوام الأمة المصرية يقولون العمل عبادة هل أنت في عمل فانت مجفعش تسيب العمل من أجل إيش العمل عبادة طب هل هذا صحيح من قال ان العمل عبادة من وين, وين الوحي الذي أتانا بهذا من العمل عبادة وين ها هو يتحاول بني ممتاز لكن هو أصلا عبادة أبداً أبداً, أبداً. أبداً. يو... العبادة عبادة والأعمال أيهم بقى يقدم قال الله جاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون عوز بالله استغفر هذا ليس قرآن يبقى قال الله جاء الله وما الجن والإنس إلا إيه ليعبدون, ليعبدون. أم. ليعبدون. أم. هذا الأصل فإذا... فإذا تعرض ولا تعرض لكن لو قلنا تعرض أم. الآن قارب حاجب الشمس على السقوط وعندي عمل لا راجل. قال لا انت في, انت في عبادة سيب صلي بعد العصر صلي المغرب بعد العصر هل يأخذ بهذا؟ هنا عرضه الآن أي يوم نقدم الآن؟ لا يمكن العمل يأتي على الصالة بحال من الأحوال بحال من الأحوال صليها وهذا لا يشوش علينا أنه يكون حارسا مثلا ويوم الجمعة فلو ترك كانت المفساد العوز نقول لا ابقى لأن احنا لا نقول له لا تصلي ابقى وصليها ايش؟ ظهرا مغرب لا يا اخو الجمعه عشان الجمعه تصلي هيوصل ليها لا مش ممكن يروح لامه يصلي معاها لا يا اخو تعالى اخطف بيكي وصلي بالجمعه بيك هيصليها هيش. يعني هيصلي ولا تترك يصلي الظهر مفهوم دي غير دي فيبقى صلي الان لا عمل الان, الآن حق الله يقدم اذا قال فدين الله حق حق هذا لازم نقول لهم أما بقى زكاة المصلحة مثلا عبادتنا فلا ومصالح الدوليوية أيهما يقدم أنا نقول ما أسألهم يعني عندما تخيل إن قدمت ما يزول فأنت المغبون وإن قدمت ما إيش ما يبقى فأنت حقا للقريب اللبي طيب ممكن نظر أمثلة ذلك تعارض الحج مع النكاح رضي مع طبعا هذا على خلاف قول الشافعي الشافعي يرى بان مساله النكاح مساله ايه مساله تعبدية فيهاش عبوديه مساله ليست عبوديه والحقيقه مساله, مسألة, والحق مسألة عبوديه كفى ان قال فايش فلا وفيها ما فيها قال وفي بضع أحدكم صدق يبقى هذه عباده مش عباده هكذا فهو تعارض الان لكن طبعا النكاح مصلحه ايه مصلحه دنيويه لو يقدم الآن معه مال استطاع الحج ومعه النكاح فكل بقول النكاح كل ما قدم من هنا خالف القاعده كل ضرب بالقاعده ضد الحائط وقال النكاح النكاح هذا كل ضرب بالقاعده ضد الحوات نعم ينزل القراءة أن الله أكبر نقول لتقديم المصالح الدينية والحق أن نقول لا يقدم النكاح ليش؟ لأنه لو, لو يقدم النكاح ستكون مفاسد ديني وأنت أصلا أصالت أن جئت بقاعدة أخرى وهو أن ضر المفاسد أولى من جلب المصالح ويعتبر عند ربي هنا غير مستطيع فيتزوج وقدم النزواج إن يحتاج له أما إن كان رجل لا يحتاج والحمد لله المسألة عنده ليس فيها غلمة ليس فيها شدة ميل فالعبادة أولى نضرب أيضا أمثلة في ذلك ممكن أن نقول يعني الدراسة الشرعية والدراسة الايه؟ يعني رجل مخير الآن بأنه ندرس العلم الشرعي <تصفيق> بلعلك بقولولي بقى وبأنه هو يجلس يجلس في لقاء سياسي أو لقاء حماسي أو لقاء مش عارف في رياضي او لقاء شاطئي اللي هي كرة الملعب دي بيلعبه الآن كرة اليد فين فيعني رجل كان بيدرس قائد في الخيئة وعلوم حادثية ويقول له الآن كرة الشاطئ بتنديك دعا دعا دعا دعا. نحن الآن الفريق ربح امس عمره. طبعا. الفريق عمره. انت بتسيل له هذا في هذا الباب. فانت نجيب بقى لما تعطون تعرض هذا في ذاك. ايش هذا? يعني انت الآن تقدم هذه تقدم هذه. نهيك بقى نحن بتكلم حقا لو نتكلمنا بدون الابتسامات هذه الوسعة. دراسة شرائية ورجل بيعمل دراسة دينوية. كجيولوجيا كهندسة. كطب مجلسي في الطب او دوترا في الطب. مثلا. فانه وهو هو ايضا ذكي جدا رجل طالب علم حقا وفتح له مجال بانه يرتقي في ابواب العلم الشرعي ايهما يقدم هو طبعا إذا اراد المجتمع والدنار ايش لان المجتمعات الان لا ينظرون للعلماء الا بنظره الدون مين الان ده معانا اه صاحب الفته طيب خلاص حاجه شاء الله بالليل ان شاء الله وكل اللي بيتقال فيه أي عالم يقول لك الراجل ده بركه يا بتقال بركه على معناها الصحيح بركة عن إيه يعني طيب ده أنت بركة والله هو <Baltimore> بركة عن يعني أهبل بالطريقة بالصحيح بالصريح هم بيقولون ذلك أنا أقول بركة ما فيش مشاكل منه بركة شوف كيف يقال العالم اللي هو يعني كان المفروض سيح مصري أكلم خلاص نرجع ال الغد في كيفية الأدب مع العلماء الأدب مع العلماء يعني كان يعني كان علمائنا يقولون انبثق الاتب مع الولماء في الاتب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لان الـ الـ الـ الـ الـ العالم وريس. انما هم ورثت الانبياء. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال انما هم ورثت الانبياء وقال فضل العالم على العبد كفضل انا على ادناكم. فيقول الرا يقولون كيف كان أدب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس كانت تدق ابوابه وسلم بالايش بالإيش بالاض لا صوت من, س... من... من... من دقة من مع رسول كل واحد منهم كان ما يحد البصر وهلال عمرو بن سعد النبي قال ما نظر أحد له يحد البصر فيه وعمر اسقل ذلك قال هو أحب الناس الى هم وان ترنت مني اصف وجهه ولا استطيع شده الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من شده ادب عن السلام قال البراء عشت سنين اتهيئ ان اسال انسلم سؤالا واحدا وانس قال كنا لا نستطيع السؤال ان نسلم الله فنتمنى وندعو أن ياتي ايه العرب فين محمد هاتوا عايزين نساله بهذه الطريقه أين محمد فاخذ اجبته لابي فقال فئات العربي فيسال فنستفيد نحن ونتعلم من شده الادب مناسب عظيم جدا في هذا الباب مع العملاء الان مع العنه والله العظيم البلاء اللي احنا فيه بيزداد بسبب هذه الخيبه الطويلة القطح في اعراض العلماء والقطع في ديانات العلماء وايضا الفرح بمعصيه عالم او بذله عالم ومعاملته باستهانه يا جماعه الخير شرب الخمره انهارا وجاء خالد فقال لعنت الله عليك فقام وسلم عتبه لم يقر قال لا لا تعين عليه شيطان لا لا لا ترعلم لا تهين الشيطان ثم قال والله ما أوراه إلا يحب الله هذا فقه علم كبير هذا هذا العلم لا يأخذ إلا من أنه بلاء ولذلك أيضا, أيضا يعني لابد أن تفهم التوثيق والتجريح مش أي أحد يأخذ منه التوثيق والتجريح حتى ولو لمس معصية ولو لمس زلة لا يوسق ولا يجرد إن كان هو إيه مجروحا لأن من, من, من شروط قبول التوثيق والتجريح أنه هيكون عادلة أصلا المجروح لا يأخذ قوله مفهومة غير مفهوم يعني حتى لو كان قام على معصية رأى معصية أظهر معصية وممكن يجرح فيها يقول أنت لا يأخذ منك أبدا لأن المجروح لا يقبل قوله جرحا وإيه وتعديله مثلا نسالا ان يرزقنا الادب في هذا عامه الدراسه العلميه الشرعيه والدراسه الدنيويه الدراسه الشرعيه الاقوال اقرب وان نظروا على لما مدح العلم مدح ما مدح علما الا ايه الا العلم الشرعي لما تكلم عن علوم الدنيا اظهر انها لا لا لا, لا, لا بها شيء وهذا دلاله واضحه جدا على ايش على الحذر الامي لانها لما عظمت عظمت الدنيا معظمه الايه الاخره قال الله جل وعلا مبينا علم الدنيا وما فيه قال لا يعلمون قال قال الله جل وعلا لا انا عايز الايه قبلها ما الايه جدا يعلمون ظاهره قبلها ولكن اكثرهم لا يعلمون قال لا يعلمون هو اثبت انهم وأن كان أطقل الناس في إيش؟ أطقل الناس في البيت أطقل الناس في الكورة أطقل الناس في الجريد أطقل الناس في الشجر قال ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون هذا العدل العدل وسمهم يعلمون ظاهرا ولم يعلمون المسائل المنتفعة فيها الدون يعلمون ظاهرا من الدون ظاهرا من الدون من حياة الدون ظاهرا من حياة الدون فإذا العلم حق وعلم إيش؟ علم الشريعة هذا العلم والعالم بحق الذي يبجل هو علم الشريعة هو لابد واذا جت ترى الناس الناس كلها على التربيه النفسويه ومش عارف والامور التنميه وبعدين وبعدين انتوا اصلا ده المساله ده المساله ذهبه حقا فلا بد ان تعرفوا للعلماء قدرهم واياكم والتعرض لاعراضيه الختام اللهم لك الحمد حتى ترضى الحمد يا ربي قد أحدثنا ذنبا وأحدثتنا عائما اللهم إنا ندعوك برحمتك ومغفر ذك أن تغفر هذه الثنوب وأن تتوب علينا توبة النصوحا وأن تردنا إليك ردا جمينا قد أنعمت علينا فثبت لنا هذا النعائم ودعنا في ميزان الحسنات ولهمنا و... ولهمنا وإخواننا... وإخواننا الإخلاص ودعنا يا رب العالمين من الصادقين المخلصين المخلصين واغفر لنا الزلات والسقطات والهند نستغفرك ونتوب عليك قاعدة عند تعارض المصلحتين تقدم الكبرى على الصورة. ما تستطيع؟ الأصل أن تجمع بينهم. فإن لم تستطع فإيش؟ ولذلك قال إنسان لو لأن قومك أحديث وعهد. في مصلحة هنا المصلحة؟ الكعب على قائم رايل. في مصلحة أكبر. تأريف المسلمين وعدم أخرى من الدين. طيب. يمكن أنا أن نقول بأن الأمثلة تدرى في ذلك مثلا خطي واحد شاوانا بكتوبهم شاوانا ما الفرق انا بابا قاعد في الشوارع انا كل المساء دي انت عارف جاي منين أنت مش فاهمين حاجه انا امشي اقعد افكر مش عارف الناس انا ماشي على البحر في الشارع كله قدامي وانا مش ومايكت اكتب كل كده انت ماشي اصلا صبه لوحدك تهمل وحدك تقوم مطلع كتابك وكاتب المساله قاصت يعني <تصفيق> طب ينظروا على البحر كمان هتيجي ان شاء الله اسيبها نشوف لو تعرف تقرا اتفضل انت هتختار اختراع لا حفر خلينا بس نشوف عدم خالع خالد عدم خالع خالد رضي الله عنه وارضاه اي مصاحبه كبرى خالد اخطا أخطأ صحيح ولله وفي تنهيره مصلحة حتى لا يتكلم الناس وقاتل ابن نؤيرة وأخذ مرأة وعصى أبا بكر أميره وذهب إلى الحج من مكان آخر المصلحة خلعه الآن ومصلحة أكبر وهي القاوم صحيح ولا لا. ومع ذلك ابقر الوقت ولذلك عمر الخطاب قال ان ابو بكر كان اعلم برجالي مني طيب هذه المصلحه الاكبر ان خالد النبي الله عليه ماذا قال عنه قال عنه وسلم سيف سله الله على المشركين ولذلك ابو بكر ماذا قال في خالد قال والذي نفسي بيدي لا اقطعن عنهم وسوس الشيطان بمن مرعب مرعب رجل الروم قال له من انت من انت انزل انزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا وحق ما هزم حتى حالة كفر رضي الله عنه وأرضاه كان هو السبب في قتل الرمات انتظر وتصيد الفرصة وتحيانها شو عرب الله لا هو حك فالمصلحة الكبرى في تثبيت إله في جيش في خلعه وأن هناك مصلحة في خل أيضا انفاز جيش وسامة جاته الحمد لله والله أعطان لا إياه هو لنا كتبه أنا عما نشوف إيه دي هي. هي. هي اسمها انفاز انا كان عمال اقول انعام ايش انعام اعمل لكم عشان تشوفوها مش عارف هي, هي دي ما مش عارف يا عارف مش مش جايه بتاع وعمال ما تكلمت على خالد تذكرته اسامه فخدت انفاز جايش اسامه وهي الاولى انفازو جايش اسامه عندي مصلحتين المصلحة عندي مصلحتان المصلحة الأولى يبقى أسامة والجيش في المدينة لأنه قد طالعون خطاب مات الوصول السلام واستخرف أبو بكر وكفر من كفر فهؤلاء الكفر ممكن أن يجتمعوا جميعا على المدينة صحيح ولا لا فقالوا لا ابقي بالجيش أنت ترى ما ترى من الردة ونحن نخشى الدائرة علينا من هؤلاء الذين ارتدوا عن دين فعلهم جل في حولهم أشد طراوة وأبو بكر ماذا قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بارجل امهات المؤمنين لو انفذنا جيش اسام وكانت ايه المصلحه الكبرى وظهرت الثمره بعد ما انفذ جيش اسام كل الفئران دخلوا الجحور قالوا أنا القوم يبعثون للروم وفيما في لا ده عندهم بقى اضعاف مضاعفه من الجيش دوت موجود في المدينه فياكم والمدينه اياكم والمدينه ايضا من ذلك كما قلنا قبول إمرت العبد من أجل المصلحة الكبرى وهي هل لا يعيش الناس بدون ولي أمر وبهذا قد انتهينا هم بيعملوا كده ولا بيعملوا كده أنا بس تقوير فس هكذا من جال الحمد لله أن من الكتاب نسأل الله للفعلاء أن يدع ذلك في موزين الحسنات وتقبل منه ومنكم ويبقى إن شاء الله الدخول في الإرشاد وفي كتاب آخر أنا وصلت أيضا للأحكام, التج... للأحكام الوضعية أنهايتها وطبعا انت هتعمل ذلك وما يقتلوك يا كترونا فخلينا في الاسئله اهو ليتنا اخذ مصطفى جزاك الله خير تفضل يا شيخ اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم اقفل اللهم اللهم اقفل اللهم اقفل اللهم اغفر اللهم تعدينا وانت ارحم الراحمين وده صحيح المجالس العظيمه ده احنا بنتكلم كمان المساله ما وصلتش ماليش عظيه ده كلها مجالس ايه وانا اتعرف بقى نشرب العصير وعصير كان جميل جدا انت حبيبي وهو حبيبي طبعا والعلم روح. يعني شغلك بقى شيء المهم يعني فعندنا واحد راجل فاهم ان كل يوم يتصلوا بيه في وقت الدرس في وقت الدرس تعال عشان عندنا جلسة ادارية مهمة لدي يعني الادارية هذه ما تكونش غير في وقت الدرس لما تصدون عن سبيل الله لما تريدون البشرية على الجهل لما هذه هي السؤال المطروح الذي نويد له ايه إجابة ونحن على حيرة عظيمة لا نجد له إجابة لأن الديانة في الإجابة أنت مأمور شرعاً أن تحافظ على, إيش؟ على المنهجية انت أنت مأمور شرعاً أن تحمد الله أن زرع الله لك من يدخل علماً في فيشيعه فليما تحارب العلم؟ هذه أداة السؤال المطروح الذي يرد به إجابة وعمة العملة الزائفة لا تروج على الله ومن حارب حارب الله ما حارب شخصاً ومن حارب الله فلينتصل هذه شريعه الله تريد تصد عنها انت بتحارب ربنا شوف بقى كيف حتنتصر متى حتنتصر وكيف تنتصر ولما تنتصر هي محاربه الله فعلا لا, هي. لا هي صح لان درس العلم درس ايه هذا من هدير علم الله لا بقى ال طبعا ابليس ده اللي القوم كده ابليس لازم يلبس عشان يلبس على الايه على الاغلال الاغمار لا لا هناك ماخذ لا نقول ولكن ايش بقى الماخذ ايش الماخذ في هواء كبير بيبقى في المسجد هوى كتير مراوح كتيرة ما ياخذ فاني او ما ياخذ ان الضرة بتاعته حوله مثلا لا قول ما اخذ علمية قل مثلا لا يعلم يجهل وثبت ذلك ثبت عجس منقش قل مبتدع ضال عنده بدعة ضلالة فتعال بقى امام الناس جميعا نظره وخلي عنده قوة علمية ويظهر كده وبين هذا الكلام عشان تقيم عليه الحجة وتزيل عنه ايه الشبهة او تقول مثلا اما هذا هو كده السحة موجودة سحة العلم موجودة فهو الموانع موانع هنا جاهل طيب اثبت عشان, لو عشان الله يعني يظهر الكذب من الصدق طيب او أنه مبتدع ضالب فخلي عندك كفاءه طالما انت تقول بذلك وانت عالم نبيل مثلا عندك العلم المدقق امام علنا امام الناس ناظر في هذه البدعه حتى تقصم ظهر البدعه وتقصم المبتدع كمان اصلا عشان يستحيل بدعته اما يرجع ويبقى ايه ويبقى على السنه بدل البدعه صحيح ولا لا وإلا فالهوى قد تدخل فالهوى ويبقى فيه رق الدين بقى هنا لان الديانه هتبقى هي الفاصله في هذه المسائل في هذا الباب فيعني لابد ان نقول المصلحه الدينيه ان احنا ندل الناس على على مجالس العلم وعلى الخير ده من باب شوحوا يقود الناس على وتعاونوا على البر والتقوى لا تمنعوا الناس من ايه من الخير هذا هذا خير وفيه ما فيه من من ضبط الأفقار وفيه ما فيه من يعني بعد حمست الشباب وهذا كده ثوره الشباب بحماساتي هذه تهدى بالعلم الشباب عندهم رعونه ورعونه الشباب حتى ظهرت في غزو توحط تسببوا بالعجلة بإيش؟ بما حدث كان يقتل النمسلم في غزة واحد وهم اللي تسببوا في ذلك والنمسلم قال لهم مع كبار المهاجين والأنصار قالوا نبقى في المدينة نتحصن بالمدينة لكن الحماسة جعلتهم يخرجون وهذه مفاسة عظيمة العلم يضبط كل شيء صدقوني العلم منجات في كل شيء وانتباطأت النتيرة لكن العلم من في كل شيء فلما نصد عن العلم؟ لما؟ هذه مسألة لا يمكن أن, إيش أن يسكت عليها ان يبقى فيه صد عن سبيل الله بهذه الطريقة وانظر بقى اسأل العلماء العلماء هم الفواصل العالم بيدل عليه إيه علم لكن أختي تزكهم يوم تزكي خلطي خلطي ماش تنفعش هتمفع. كما قال القابلة الغر وهو عارف نفسه قال ده قالوا في فلان ده من أفقى خلق الله والرجل لم يعرف ثلاث مسائل على بعض فقهية مسألة فقهية يعرف يشفيها ما يعرفش كل اللي يعرفه انه يعرف اشتري كتب فقط فقط وقال بقى تبقيه اللي حصل هي بقى تسكية واختي في هذا الباب العلم العلم يظهر العلم يظهر وله سلطان هذا مسألة محسومة واذا سألت سأل العلماء بقى نردت ان تسأل سأل العلماء الفحول اللي هم حقا مبرزين للأمة بتصانيفهم العلمية القوية سألهم وهم يقولون لك العلم الموجود هذا هو فيبقى اذا المصلحه الاليه تقدم جدا على مساله الكوره وال... ومع ان احنا لا نحرم الكوره حتى كره الشاطئ العابوا كره الشاطئ يا حبايبي والعابوا اللي انتم عايزينه العابوا ورق الورق اللي يحدفوا بعض بالورق يعني مشاكل. ما مشاكل يجوز ما يجوز انه يحذف اخاب ببرق ده, بس... ده يا عم الشيخ الصحابه ارموا بعض بالبطيخ فالورق اهون حديث في الصحيحة أنه السلام قال صاحب كان يقول كانوا يتبادحون بقش البطيخ بيأكل البطيخ خاضروا بعض بس طبعا انت لو عملت كده الآن والناس لا يعقلون هذا الباب إيش اللي هيحدث الناس هتجنن الناس لما هيدخلونا نحن على نمر خمسة عشرين يعني أنت أصالة المفروض تحدث ناس بما, بما يعقلون لكن لا أنا أقصده لو بيننا وأردنا نفع ذلك عندنا من منضوحة من ذلك لا نحرم لكن نقول لا وقت العلم علم لا يصطع عن سبيل الله ليش ليش يصطع عن سبيل الله ليش فلابد أن ان ييسر على ذلك ونتمنى من الله كل علماؤنا وكل طلبه العلم الأفاضل الاماجد ان الله يضع على يدع لهم المكانه ويرع لهم المساحه ليعلموا الناس والله والله اود بمري لان انا اجلس تحت قدم الاماجد الكبار الفحول اتعلم هذا اللي عندي يعلم ضر النافعات والا فانا اصلا كما قلت لما حدث معي ان انا انشغلت بالتدريس ما كان بيني وبين ربي انا لا اراه لا أجده ولما كنت أدرس كانت المسألة أعظم مما تكون بيني ون ربي فقط وإلا فأنا أعصي وأزنه واوقع في الذنوب واتعدى حدودي وذلبي والله بلغت عن السماء لكني ارجو من ربي جل في علاه ان يعتدل امري وانا في هذا المجلس اعلن توبتي نصوح لله جل في علاه كل ذنب وكل خطيه واستغفر الله من الزلات والسقطات والهنات واعترف بذنبي باعترافا ظاهرا غير مخفي بانني اتعدى حدودي مع ربي جل في علاه ولكن الله أرحم الراحمين فاني تبت الله توبه نصوح اللهم اقبل يا رب العالمين الحمد لله ان رجعنا هنا من هذا الكتاب ويا نستسم العون في الكتب الاخرى باذن الله نسال الله ان يتم لنا الخير ان هذا الخير ما حيينا ابدا لنا ما قدمنا وما اخرنا صلى الله على فنغفر لنا جهلنا الله لنا في علاه الا يعملنا بما نحن اهل له واعملنا بما هو اهل له هذا استغفر الله لنا لكم رزقنا الخير سبحان الله ربنا بحمدك اشهد الله ان لا اله انت استغفرت اغتبرت الله اتوب الله